السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معين والحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبان أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيدي الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبدوا في الكون معبود سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى روحي وأبي وأمي ونفسي وزوجي وولدي وما أملك له الفداء عليه الصلاة والسلام أما بعد أحبة الفضل وأخوات الغاليات يقول ربي جل جلاله وخير الكلام وأعظم الكلام كلام ربي جل في علاه كتاب أنزلناه إليك مبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك لما أنزل هذا الكتاب يا رب ليتدبروا إيش يتدبروا صوره ولا صفحاته لا المطلوب منك أعظم من هذا ليدبروا آياته كل آية لها مع قلبك حكاية وقصة قويلة عريضة متى إذا دخلت هذه الآية في قلبك وليتذكر أولو الألباب كم آية من آيات القرآن وقعت في قلبي وقلبك، ثم بدأنا نفكر كيف نغير الله جل جلاله عظيم وكتابه عظيم قال هو نبأ عظيم. قل يا رسول الله قل لعباد الله أن هذا القرآن نبأ عظيم طيب ليش إحنا ما نحسنا عظيم توصلينا للترأيه وأكثر نواقف يسمع متى يركع لما؟ ليش لما نقرأ صفحة صفحة صفحة تلقى عد عشر عشرين صفحة وصلص القرآن ما في شيء تغير؟ ليش ما نحس بطعم هذا القرآن؟ ليش ما نحس بعظمه الكتاب؟ بتقول الكتاب إن سنلقي عليك قولا ثقيلا ليش ما نحس؟ كله هو نبأ عظيم أنتم كلام غريب كلام عجيب يقول قل هو نبأ عظيم ثم يقول أنت فيني أنا ما مالنا نحن يا رب أنتم عنه معرضون يقول أنت ما أعطيت الكتاب عشان يعطيك وعشان تحس بعظمة طيب ايش يعني احنا نقرأ لا المطلوب ليس القراءة حبيبي الغالي القرآن كتاب عزيز والعزيز من البشر في لما نقول بعض الناس يقول عزيز نفس العزيز النفس هذا اذا رحت عنه ما يضرك. اذا قابلتك اذا كيف حالك شعبارك وانت نفتك عنه ما ي... ما يعطيك بال. اذا ما تجيه كلك ويرى منك حرص ولا ترى مثلك مثل غيرك لكن إذا أنت جئت لهذا العزيز وأحس منك إقبال عليه تلقاه يهش يبش، يفرح ذك ويجلك ويجعل لك مكان هذا هو القرآن يقول الله عز وجل وإنه لك تاب أي والله إنه وإنه لكتاب عزيز بي وربه إنه عزيز إذا تعطيه فضلة وقتك أقسم بالله ما بيحسسك الطعام شيء وتقرأ الآية وراء الآية والصفحة وراء الصفحة والصورة صورة وتخلص القرآن ما بقام شيء وإذا والله أقبلت على هذا الكتاب العزيز بكل ما عندك ورآك ربي سبحانه وأن ساجد يا رب اللهم إني عبدك ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك يدك، ماضي في حكمك عدل في قضاءك، أسأل ما تسب بكل اسم هو لك سميت به نفسك، يعني بكل أسماء الله وصفات الله أو أنزلته في كتاب أو علمت أحدا من خلقك أو استثرت به في علم غيب عندك حتى الأسماء اللي ما نعرفها ماذا تريد أن تجعل القرآن العظيم وين ربيع قلبي ربيع قلبي مو ذاكرتي وأحفظ ولا لساني وأقرأ ولا إذنه أسمع ربيع قلبي والله إذا دخل هذا الكتاب في هذا القلب أقسم بالله أن ينشرح صدرك وأن تأتي المشاكل ولا تؤثر في هذا الربيع تأتي الهموم ما تؤثر في هذا تأتي الأمراض ما تؤثر ينفوها هذا الربيع جلاء أحزني وذهاب همي إي وربي هذا كلام صادق المصدوق روحي وأمي وأبيها الفداء طيب ليش احنا ما نحس إذا رآك الله تفعل هالأفاعيل وتدعي الله أنه فهمك الكتاب وتحرص والله أنت تبدأ تحس مرحلة جديدة في حياتك بديت تذوق طعم القرآن جماعة القرآن له طعم والإيمان له طعم والله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ذاق طعم الإيمان في طعم ويتذوق هذا الطعم حبيب الغالي لا يذوق العسل من ليس عنده لسان اللي ما عنده لسان العسل والملح والسكر كله واحد عشان كده يا جماعة فيناس يسمع كلام الله ولا نشيد كله واحد وهذا الكتاب الذي يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه يقول إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي يعني آية تنزل الآن، الصلاة في الأرض، والنبي عليه السلام في الأرض، والآية تكلم بها إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي، أخذت السماوات السبع رعد شديدة قامت ترتج السماوات السبع، ما بعد تكلم الله بالآية؟ قال أخذت السماوات السبع رجفة أو قال رعد شديدة. ثم يخر كل ملك من ملائكة السماء سبعين ألف اليوم بالبيت المعمور وحملت العرش ما بين شحنة إذن واحد منهم إلى عاتقه المسافة هذه مسيرة سبعمائة عام يخفق فيها الطير يعني يتحرك الطير من كتفه بعد ونموت ويأتي أجيال بعدنا وأجيال بعدنا والمئة الثانية والثالثة سبعمائة سنة يصد الطير من كتفه إلى شحمة إذنه يخر ساته وجبريب بالستمئة الجناح بجناح واحد تقول عائسة في البخار يطلعان سد الأفخ ما عاد تشوف لا شمس ولا قمر يخر كل هالحدث تسول المشاكل هذه كلها وال والرجفة والرعدة والهتزازات السماء وارتجفت له السبع ثم تنزل لآية ولا تأنج عادي اي من ليس عنده رسام ما يذوب طعم العسل يا جماعة واللي ما عنده قلب صح ما يذوب طعم القرآن قال فيتكلم الله الوحي ثم يكون أول من يرفع جبريل عليه السلام فينزل من السماء السابعة فيأتي للملائكة ماذا قال ربنا فيقول قال الحق وهذا نصداق الآية قال ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير جل جلاله سبحانه فينزل للسماء السادسة والخامسة ثم تنزل الآية على النبي عليه الصلاة والسلام فتفعل فيه الأفاعيل يكون على الدابة فتخر الدابة وتلتصق الناقة تلتصق رقبتها في الأرض يقول ثابت بن بن قيس ثابت زيد بن ثابت ثابت الوحي يقول كنت عند النبي عليه الصلاة والسلام فغشاه الوحي قال ثم غشيه ما يغشاه عند نزول الوحي وكانت فخذه على فخذه والله كأنها جبل كان أن يرد فخذه حتى سري عن النبي عليه الصلاة والسلام اننا سنلقي عليك قولا اي قول سنلقي عليك قولا ثقيلا تحسه ثقيل ولا خفيف والله هنا يا جماعه قال الله جل جلاله وإن لن نزل رب العالمين نزل بروح الأمين وين على قلبك إيه كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك القضية كلها هنا كلها هنا طيب هذا يا جماعة إيش اللي بيفضل عشان ما نحس طعم القرآن لازم نعرف التشخيص عشان نعرف العلاج. ايش اللي يقفل هذا القلب ليش ما نحسه جماعة أفلا يتدبرون القرآن أم ما في حالة حالتين فقط أما أنك تحس الطعم القرآن وتتدبره أم في قضية ثانية إذا ما كنت في, المر في الصنف الأول فعنت والله في الصنف الثاني ما في أربعين صنف صنفين بس أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم أم على قلوب كل التركيز هنا لأن هذا اللي بتحس الطعم الحياة معه أو ما بتحس الطعم الحياة أم على قلوب أقفالها هايش اللي قفلها يا رب ومن أَظْلَمُ مِمَّنْ ذكر بِآيَاتِ ربه ذكر بِآيَاتِ رَبِّهِ قِيل لها ولا يغتب بعضكم بعضا قيل له قل للمؤمنين يغضوا آيات واضحة يغضوا من أبصاره ولا يغتب بعضكم بعضا فكل هذه الآيات واضحة لكن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَآرَضَ عَنَّا وَنَسِي إيش نسي؟ نسي الآية لنحافظها لا؟ الكلام ما هو كعن الحفظ الآن سمع الآية في طالع لكن سمع يغب راح يطالع سمعت لا يكتب وبدأ ت في ت الناس قال الله ومن ت ممن ذكر بآيات ت ت عنها ونسي ت نسي ت نسي ما قدمت يداه يتكلم الله عن ت ت مخالف الذي سمع طيب إذا سوينا كلنا نسوي إيش الجزاء يا رب ونسي ما قدمت يداه إننا سبحانك يقول إذا كنت هذا تصرفك وهذه حياتك تسمع ما تطبق إننا جعلنا إيش جعلنا إننا جعلنا على هو طالع بعينه وتكلم وغتام بلسانه وسمع ما حرم الله بأذنه لاحظ الأشياء هذه كلها ما جاءها الله عز وجل ما طمس عينه ولا طمس أذنه لا قال إِنَّا جعلنا لَا قُلُوبِهِمِ إيش جعل الله على قول نزل أمر من السماء على قلب هذا اللي يسمع أسأل الله لا يجعلني وإياكم من يسمع ويعرض وأسأل الله نجعلنا من سمع وأطاع قال إنا جعلنا, أكن... إنا جعلنا على قلوبهم أكنة نفس التوابيت. صار قلب مقفز. الآيات تجي تضرب في الأخفان. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقهون ما قال يسمعوه ما قال يحفظوه ما قال يقرؤون لا بيقرؤ و يسمع كل شيء بس ما بيفهم ما بيدقق من الآيات. حبيبي الغالي إذا فهمت أنا وأنت حبيبي المبارك وأختي الغالية هذا الكتاب واقصن بالله لن يبقى لك حزن والله لا يبقى لك حزن ولا هم ولا غان تعال حبيبي الغالي شف مشاكل الناس ما يخافون يخافون من مود ويخافون من رزق ويخافون من مرض كل هذه الأشياء قبل قليل كانت ندوة طبية والناس يسأل عن خناز زير جاء القرآن ليعالج هذه القضايا في القلوب فريحك قال لك لن تموت قبل ولن والله لن ينجيك حذر من قبل أسباب نعم أفعل أسباب لكن والله يوم موتك ما بيتأخر لأجل هذا جاء رجل يبيع ويشتري من أيام السلف وجاي من مكان بعيد قرية ودولة أول مرة يدخلها وبا وجالس يتبايعه وهي البائع فجأة أذبيه طارق يسرق والناس يطالع اللي بيشتري منه الحاش وفرد كل العالم حاش ما يدوا طارق شوي لموكب جاي فيه الملك والناس مكشره وجاء حاج الملك قال مالك لا تتنحي عن الطريق فك الشيء قال لا تتنحي عن الطريق او لا اقطع عنك قاعد طالع ما يبي الملك قال دعه لا تقطع عنقه رجع السيف قاعد يضحك الرجل فقال الملك ما يضحكك لماذا تضحكك قال ضحكت من حاجبك هذا يريد أن يقرب أجلي ساعة وأنت أبيت تريد أن تؤجل أجلي ساعة والأمر ليس لك وليس له قال الله جل جلاله وما كان لنفس أن تموت أدري موتي ما أحبيتك وما كان لنفس أن تموت الا والله تأذن تأبى ما بموت الا بإذن الله لكم لأجل كتاب ايش النفسية لعيش فيها يأت ان القضية ما هي هنا عشان كده حليم الغالي رزقك ليس بيت جاء القرآن يقول لك ما بتموت قبل يومك فلا يقلق هذه افعل الاسباب مؤموة فيها نعم تداوى عباد الله ولا تداوى بحاوله جاء القرآن ليحل قضايا الرزق الآن العالم بتموت من من قضايا الرزق والله سبحانه وتعالى يقول وفي الأرض آيات للموقنين الموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم والله كل شيء تستمى هنا والله موافق عليه ربي ولا والله ما كان كل وظيفة تحصل عليها هنا كل والله ما تأخذ لقمة إلا أذن فيها من في السماء قبل لا تأتيك وفي السماء رزقكم إذا تعلق قلبك أن القضية فوق يصير تعامل مع البشر تعامل عادة لا في مبالغة زايدة ولا مجاملة زايدة ولا والله تزلق زايد أصلا القضية عندها إذا ما أذن والله تجد افتقاري للغني أعظم من افتقاري للفقير اللي عنده التوجيه التوجيه ما بيوقع لمن بعد أن يشاء الله ويأذن سبحانه فوق سبع سماوات جنة فيه لا. قال الله وفي السماوات رزقكم وما توعدون ما أعظم الآيات شوف اللي بعدها فو رب السماوات والأرض يقسم الله ربوبية وخلق للسماء والأرض يقول يقسم بالله إنه لا حق يقول والله ما بتأخذ ريال إلا من عندي إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ومثل ما أن تنطق والله تغرزك عندي مثل ما خليت الكلمة تطلع منك والله ما بيدخل جيبك إلا شيء من الله سبحانه آذن فيه تدري لما سمع الآية واحد من الأعراب جاء يبكي يقول أغضبوه حتى أقسم أن رزقهم في السماء يقول أغضبوه أغضب الله من أفعاله الواحد يظن أن حياته عند فلان ورزقه عند فلان لا لا والله لاجل هذا حبيبي الغالي تعال اسمع الكلام العظيم كل ما كنت لله افقر كل ما جعلك أغنى اريد كل كنت لله افقر كل ما اغناك أكثر. تعال وانظر في كل حياتنا حياتنا المادية العادية وحياتنا الواقعية اللي افعالنا اليوم يقول ابن القيم كلام جميل تعال الحبيب الغالي وشوف الط الجنين في رحم أمي كم يقعد تسعة أشهر ما أحد أفقر في طلب رزقه من الجنين صح معزول لا مطاعم ولا مشارب ولا يشوف ولا يقدر يرفع شيء فما ما يدري عن أي شيء في أفقر أحواله أسنان ما عنده ما يعرف يطبخ ما يعرف أي شيء لما كان فقير إلى الله سبحانه وتعالى شوف يوم فقرة بس لله ما أحد داخل في معادلة ما أحد له دخل جاء تكفل الله سبحانه أن يغنيه خلال التسع شهور كلها ما يبكي إن في وجبات التجويع الأم بس هو يجي عن طريق الحبل السري. شوف بعد شوي تتبيل لك إذا دخل المعادلة ناس تانين شوف كيف تبدأ الفقر إذا فالآن يأتي الغذى مع الحبل السري تسعة أشهر ما عمره بكى ولا عمره في وجبة فاتر على مدار ما مجرى طيب إذا طلع قطع الحبل السري الآن ما كان عنده مصدر رزق إلا واحد فقير ما عنده لا واحد قطع هذا المصدر ما عاد في حبل سري يموت يموت لا شوف العظيم لا بتقول انقطع رزق والله ما عاد عندي أنا وتقعد تبكي لا تبكي لأجل ما شاء والله ما يقطع عليك رزق وتقتقر لله اللي يفتح لك الضعف والله إذا انقطع الحبل السري إيش يفتح لك الله سبحانه وتعالى فتح له تديم عوضه الضعف بدال ما كان أول بسحة بسري واحد فدائما هذه حياتنا يا جماعة يقطع رزقك في مكان يفتح لك الله في مكان ثاني لكن لا تسيء الظن بربك سبحانه وتعالى ما دام عايش مكتوب لك باقي قيل عمر والله بيعطيك والله ما انت فقير إلا إذا أفقرت نفسك الفقراء إذا أفقرت نفسك الغني واحدة والله يعطيك طيب الآن طلع ودخل في المعادلة إنسان اللي هي أمها الآن بدأت تحاول تغنيه وتخاف عليه وما تبغاه يجوع بدا يسيح ويبكي بدينا نسمع صياح لأن البدا الآن في أحد المعادلة مع رب العالمين سبحانه وتعالى في إعطاءه وإشباعه وكل ما جاء أحد ساعد أكثر تأكد أنه ينقصك الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان افتقارك الله سبحانه وتعالى ما تغنيه طيب الآن بعد سنتين بدأ الولد يصيح تسعة شهود ما صاح الآن بده يصيح لأن أمك صارت هي اللي تعتني فيه طيب في بطن أمك تسعة أشهر ما بكى لأن الله تكفل به وحده اللي تكفل فيك في تسعة أشهر وما عندك أحد والله العظيم قادر يتكفل فيك طول العمر لكن هل أنت تفتخر له سبحانه وتعالى وحده وتفعل أسباب؟ للفشر لا تعرف أنهم تعرف الطرق بين الغني وبين الفقير بعدها سنتين خلاص تفتم هالأم ينقطع قطع الحبل السري انقطع الآن فتح الله تديين انقطعت التديين خلاص انقطع رزقه لا قال ابن فيفتح الله له أربعة الماء واللبن والحيوان والنبات أربعة بدأ الحين له أسنان وبدأ يعتمد على نفسه وبدأ يستغني فبدأت الآن المشاكل تصير وبدأ يشيلها من الرزق ليلة ممت سبحان الله قال ابن القيم إن كان صالحا فمات إن قطعت الأربع فتح الله له أبواب الجنة الثمانية اللي سوى كده يا جماعة قل للطبيب قل لله في الآفاق آيات لعل أقلها ما قد إليه هداك ولعل ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك قل للطبيب تخطفته يد من يا طبيب بطبه أرداك قل للمريض شفي وعوفي بعدما عاجزت أنون الطب من شافاك وإذا بل سائل قل للبصير مشى ويحضر حفرة فهوى بها من الذي أهواك بل سائل الأعمى خطأ بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك كل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من الذي يرعاك واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل شهد من حلاك وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك واسأله كيف تعيش يا تعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك سيجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك يا أيها الإنسان قل لي من الذي بالله جل جلاله أغراك كل تقرت اكتقرت لله وحده كل ما تعال وانظر للوضوع دخول ما عندك وظيفة في ناس يموت من الهم ما عنده وظيفة في ناس ما ما تزوج يقعد يمكن بين تحر يقعد يحاول يأخذ قروض ربوية ترى هذا يبقى فقير طول حياته ولا يدل نفسه للناس والله تبقى فقير طول حياتك الله خلقك عزيز وقال جل جلاله يا أيها الناس فقرة أغنية وزراء أنتم الفقراء لمن شوفوا الصراحة في القرآن وضوح أنتم الفقراء إلى الله بس والله من فقير من فقير الله والله هو الغني الحميد من اللي يحرك قلبه الله والملك الله من اللي يحرك أجري أنفاسك صدرت الله أولادك مشون قدامك أتحدىك هل أحد يقدر يدخل لنا نفس إذا أراد الله عز وجل لا تبجها تنفس لا أضرب طلع الروح أنت عارف يوقف يلقي دم لتجري فقرة لله عز وجل تعرف حبيبي الغالي في في في الوعية الدموية عندك خمسة إلى ستة لتر في الدم شوف شوف فقرنا عند لله سبحانه الله في خمسة إلى ستة لتر من الدم ما بنتكلم عن الخمسة لتر نتكلم عن ملي لتر مكعب يعني يمكن أربع قطرات كلام. لم نتكلم فيها عن الكريات البيضاء ولا الكريات النيو ليوريا ولا الوالب ولا, ولا, ولا, ولا الصودي بس الكريات الحمراء في الأربع قطرات هذه المثلث المكعب في خمسة مليون كرة حمراء. لنت مستحيل نشكر أو نوصل إن نشكر الغني فيها الخمسة لا, لا لا خذ من خمسة مليون طلع واحدة بس. شوف عندك قطرات. طلع منها خمسة مليون كرة حمراء خذ واحدة على جنب داخلها مئتين وسبعين مليون جزيء هيموغلوبين مع كل جزيء هيموغلوبين وأنت نتكلم الآن في اللحظة اللي أنا قل الآن في كل جزيء هيموغلوبين في هالكرة واحدة وأنت تقول تتنفس كل واحدة من هالمئتين وسبعين مليون تركب فيها أربع نرات أكسجين. يعني صار عندك مليار وثلاثمائة مليون ذرة أكسجين في كرة عمراء واحدة لو تدفع ريال عليها كان تلقى كل العالم يشهدون في الشوائد وكل مليار وثلاثمائة مليون ذرة أكسجين يضخها قلبك لعينك وتنظر حرام بسهولة اعملوا ما شك لكن يسألنا عن كل هذه نعيم نعيمة ثم لو تدفع ريال تدفع مليار وضربها في خمسة مليون كرة حمراء وضربها في كم لتر في الدم وضربها في عدد نبضات القلب والله ان تلقاك ما عاد عندك ولا ريال من أول يوم دبعته تعال حبيبي الغالي يشوف الفقر الآن لمن وكيف تحل المشاكل دخل موسى عليه السلام وين إلى مدين فقير ما عنده ولا شيء أعنين ما عنده ولا شيء، وظيفة فقير ما عنده وظيفة، زوجة ما عنده زوجة، مكان يسكن فيه ما عنده مكان، وجبة ما عنده وجبة، ما عنده ولا كاس مولى، ما عنده شيء. يقول الله شوف شوف عرض القرآن، شوف كيف يحل لك القضايا هذه كلها. قال الله ولما ورد ما أمديا صف لك الله والله كأنك تشوف بالصوت والصور ولما ورد ماء مديا وجد عليه أمة من الناس يسخون وجد من دونهم امرأتين كذودان قال أما خطبكما؟ قالت لا نسخي حتى يصدر الرعاء من نخالك رجاء وأبونا شيخ كبير جاء وفسقى لهما. طيب سقيت لهم الآن أنت فقير في كل شيء على الأقل قل لهم وجبة أباكل جاي من مصر على رجلي الواحد فينا اليوم في الطيارة ولازم نياكل في الطيارة الوجبة ناكس ويبغوا وجبة ثانية ويقول شو يتناديها أجبوا موية أبغى شاي صح هذا جاي من مصر عليه السلام إلى مدين على رجلي حتى التصف بطنه بظهر وشوف الآن كأنك تراه توى ساقيلهم طيب خذ لك شيء فسقى لهما فقير لا والله أغنى فقير غني ما افتقر للناس قال عطوني وجبة ثم تولى سبحان الله هذا واحد محتاج ولا ولا مستقبل يتكلم معهم ويسقيلهم ثم يخليهم طيب وين بتروح ما عنده لا فندق ولا شيء فقير لا والله احنا الفقراء فسقى لوما ثم تولى الى الظل شجرة خلقها ربي جلس تحتها فقال ربي الله اكبر نبغى هذه والله ان رزقك الله مثل هالحركات ومثل هالتصرفات ومثل المعامله معه والله أن تكون أغنى فقير على وجهه فقال ربي من قلب طلعت عندك كل شيء محتاج كل شيء تاج كل شيء وجبه ما شراب طعام لباس بيت تنوم فيه زوجة وظيفة كل شيء قال ربي شفت به المشاكل كل رب إني إني إيش أبغى وظيفة لا أشوف البطل كيف يتعامل وحاول يتعامل ترى القرآن جاء بأفذاض أبطال قال لك شوف إيش سووا وش أعطيتهم وهذا اللي لش بيسووا وش إيش حرمتهم وسووا إن سيء اللي تبقى لقد كان في قصصهم عبر لأول الألباب ما كان حديثا يفترى فقال رب إني لما أنزلت إلي أنزلت إلي وين رزقه فيه بطل عارف رزقه فوق قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير يقول أنا فقير لك لك ماني فقير لأحد لاحظ البطل ما جعد يطلب أبغى وأبغى وأبغى قال أنا أي شيء ربي تعلم أن خير لي نزل لي طيب هل معقول أن وجبة بتنزل من السماء يعني خبز وماء بينزل لا هو يعرف أنه بيجي من الأرض لكن ما بيجي كذا بيجي من فوق فأنا أرفع شكواي فوق كم منهم من إذا صيب بهم أو غم أو مرض رفع شكواه لله عز وجل؟ كل الخلق قلوهم بيد الله فلن يقدم لك أحد شيء إلا بيد الله فلا تطلب هلا من الله عز وجل نبدأ الأسباب نعم نبدأ الأسباب شوف البطل قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير أنا ما عند شيء أن تنزل لي فقير لكنها غني والله إيش صار إيش صار الجماعة إيش أول حرب بعدها أبغى أسمع إيش أول حرب ها فليش ما في ثم لأن عظيم إذا رأى قلبك ما يحتاج إلا لله والله يعطيك إذا رأى في القلب نص نص وكلك تعبت نص مع, البشر مع الفقراء ونص يغليك إذا والله همك في الناس والله سبحانه آخر واحد ترى يجمعنا ما نقول الكلام هذا لكن هذا قلب فلقى لواحد لا يقول فلان قريه والله تكفى كلمة طيب الله تعالى ندعي الله قال لك دعينا فعلى حسب توكلك على الله عزيزي يعطيك هذا الله فهاء فورية يعني مباشرة دبر الله الأمر من السماء نزل الأرض فحرك العالم ليغنو هذا الفقير بفضل العزيز القدير جل جلاله فجاءته لهما رحمه الله عظيم جمعه يعلمك أن لو أفتقرت الله لوحده سبحانه والله يعطيك والله يغنيك ومن يستغني يغني الله هذه يا جماعة شيخ من خلف أسأل الله أن يغنينا وإياكم بفضل عن سؤال فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت ارسلها ربي جل جلال والله ما تحركوا من البيت إلا من ربي إن أبي يدعوك طيب لو أنه قال اعزموني ما نفتقر لا الآن هي أنت بتجي لكن لا تفتقر الغير له إن أذي يدعوك ليش ليجزيك كأجر ما سقيت لنا جاءت الوجبة فأعطي الوجبة الآن فنحلت أول مشكلة فقير فيها وجبة أعطي وجبة بس ما عنده وظيفة بدأت تعرض عليه وظيفة إني أريد أن أنكحك إحدى حتى الفرد أنكحك إحدى ابنتي هاتين والوظيفة جاهزة على أن تأجرني ثمانية حجة فإن أتممت عشر فمن عندك وجاء أهل بيت والزوجة والمال والوظيفة والمأكل والمشرب ثمان إلى عشر سنوات غني ولا فقير والله إنه غني يقول الشيخ محمد حسان حفظه الله يقول امرأة في المنصورة في مصر يقول غاب عنها زوجها فترة طويلة بأي سبب من الأسباب الشاهد هي وابنتها الصغيرة ووالدها فمرضت البنت تقول الأم هذه للشيخ محمد تقول أقسم بالله أن تلك الليلة بأبتنا بدون عشاء والله ما عندنا شيء نأكل تقول فارتفع عن حوارة البنت وما عندي لا فلوس اشتري ما علاج ولا اوديها الطبيب ولا عندي شيء. تقول فالأخير ذكر خوز الله عز وجل أمن يجيب المطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم قلفاء الأرض وإلهم مع الله قليلا ما تذكرون تذكر الناس والأسباب والتقديم والضائق والسعي الحثيث في الدنيا لكن لما يسجد يرفع السرعة وين فقرك اللي تو قاعد تشكل البشر وتصيح عندهم وين فقرك لله وأن ساجد والله يا جماعة الواحد وهو ساجد كأنه يشكل واحد ضعيف ما عنده شيء سبحان ربي تعالى ربي في علوم في جلاله ولجا يتكلم عند البشر ولجا شوي يطلع قلبه والله عندنا وصار وصار وصار, وصار طيب وين هذه السجودة الشاهد فتقول قمت أخدت خرقة فيها ماء ما عنده شيء وبدأت أضع على البنت وأصلي ركعتين وأقول يا رب ما يا رب أنت أعلم بحالي ما عندي شيء والله يا رب ما ما ما بأغضب في جلب ماء يا رب إنك تفرج لي تقول وأسلم وأنمس اللحاظ أروح أغير الماء وحط عليها ماء بارد وأرجع أصلي ركعتين لين الساعة أنتي تقول وأنا من الليل لا عشاء وبنت تعبانة والدي جائع يعني حالة لعب. شوي لا يرضى الباب تقول قام مروي بس مين؟ قال الدكتور الدكتور تقول فتح والد الباب الا والله الطبيب مع شنطته وجاء ودخل وين البنت؟ كشف على البنت تقول ثم بعدين جلس كتب وسط طبية قبل لا يطلع قال هاتي الحساب الحساب كده قالت والله العظيم ما عندي فلوس وانم أصلاً بايتين من دون عشرة قال ايش خلت الحياء هذه تتصلين علي في نصف الليل عشان اجي اشوف بنتك وما عندك لوس قالت والله ما اتصل قال ايش هل وبدأ يسب ويشتم قالت والله يا ابن الناس ما عندنا تليفون اصلا قال طيب مو هذا بيت فلان فلان؟ قالت لا جاء والجنب صار الجار عندهم بنت ومن تصنيع عطيب وراح غلط فلي جاب دخل عندهم قالوا نعم نحنا كلمناك البيت الثاني وكشف وأخذ فلوس وجاء عند المطعم قال أبغى تعلميني قصتكم من أليف دليار وراح وجاب العلاج وجاب لهم عشاء وصار يعطيهم مرتب شهر أم من يجيب الم ويطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله لا لا إله مع الله قليلا ما تذكرون ومن يتوكل على الله فهو هو لن يكلف لأحد من الضعف فهو عشب إن الله بالغ أمر قد جعل الله لكل شيء كل شيء بكل شيء قدرة طيب الله قادر يشفي البنت ويوخر عنها حارة وانتهت لا الله عظيم جماعة لا تقول كيف بيصير كيف هذه مالك علاقة فيها دل بلعت يوم تفكر في كيف أنت ضيع الله أعلم وأقدر وأعظم سبحانه جملة في علام أحد الأقوى في جدة من أقرب الناس إليه والله يا جماعة من أفضل خلق الله عز وجل من الناحية المادية فقير لدرجة لا يعلم والله كل ما رأيته دائما كل ما نزلت جدة إلا أسكن عنده دائما يلزم لازم تسكن عنده والله العظيم أحيانا يتسلف عشان يجيب لفده وأقول له بشتري ما يرغي يقول لا للأودة بعد ما قويت علاقتي فيه بديك أقول لأنا وإياك أخوان يا أخي إذا احتجت شيء أنا أخوك قال أنا ما أطلب من أحد أتذكر والله قود الله يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف تعرفهم بسيماءهم لا يسألون الناس الحاف الحافل في يوم صارت علاقتي فيه قوية فصار أحيانا يتصل علي ويقول لي حول لي خمس مئة ريال حول لي والله يا جمال يوم من الأيام قال لي أنا ما عادت تطلب منك قلت له والله إذا ما تطلب مني وأسألك بالله عز وجل إذا احتجت شيء وما سألت والله إني سألتك بعظيم ومن سؤل بالله فليعطي والله لو أعلم أني ما عاد أتكلم معك قال أبش والرجل من أحسبه والله حسيبه أن يجل الله عز وجل أسأل الله أن يرزقنا وإياكم تعليم الله الشاهد جاء من أيامه قال لي كلمة يا أخوان لا تأخذوني والله إني أخذتها أستغفر الله والله ما أتألّى على الله لكنني قلت يعني أقول نفسي قال لي أبى منك بس بشرط قلت إيش الشرط قال بشرط إنه إذا إذا حدث شيء أنت وكان عندي فلوس تطلب مني قلت إن شاء الله وأنا والله أعرف إنه رجل والله ما عنده والله يجي أيامه مع الريال ويطلب مني وأحول يوم قال لي إذا بغيت مني تطلب قلت إن شاء الله أقعد وأنا أقول استغفر الله لكن يعني أقول نفسي أنت ما ما عندك فمستحيلة الله منك يا جماعة يقصر علي قبل بالضبط من الآن تمام قال لي شوف أنا أدعو الله أنه يغني لكن أبغى دعاء ألزم في سجودي قلت له يا حبيبي والله العظيم ما أعلم منك أعظم من كلام الله سبحانه وتعالى الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين قلت كده سجدت قل يا رزاق يا ذا القوة المتين ارزقني اقسم بالذي لا إله حقيق ما مر على هذا الكلام أسبوعين ويدق عليه قال أبشرك بمجهد تبشر تبشر قال رزقني الرزاق بقوة متي قلت الحمد لله الله يزيدكم فضلا هو يزقنا وياك قال تعرف والله جمعاء ما أنزلت لماذا ترن في أذني إلى الآن قال تعرف كم رزقني قلت كم الرجل طبعا يطلب مني نِحَانَ خمس نِحَانَ ألف يعني هي توقعت أن الله أعطاه ألف. قال تعرف كم رزقني؟ قلت كم؟ كم توقعون يا جماعة؟ عطني أعلى رقم تخيل. يعني واحد في مثل هذا. وين كم؟ مئة ألف. عشرة ثلاثة. كثرت. رزقها الله عز وجل مليون ومائة وخمسة وعشرين ألف في خلال اسكوعين وين؟ أنا أشبا يضحك. قال والله رزقني الله والآن في حساب مليون ومائة وخمسة وعشرين ألف يقول شارك أنا أكلمني واحد من الإخوان قاضي في جدة وقال لي أن فيه بيعة تسعة وتسعين مليون أرض في جدة كبيرة جدا تسعة وتسعين مليون وأن اللي يبيعون طين يعني ما هو بحريصين تجار ما هو بحريصين. فقال كلمني قال لي رح حاول فيهم إذا جاء السعي بيني وبين السعي مليونين ومائتين وخمسين يقول فا يقول ذا تعبت اتصل عليهم ما يردون عليه يقول ويكتب لي الله سبحانه وأدعي الله وأنا ساجد يقول يا رزاك يا ذا القوات ونتين هذه بوادر خير فيا رب انك تمكنني ولا تحلني منهم وراح وكلم الرجال قال له والله قاله أبشر وقم بيع الأرض وكمت البيعة وقم بمليون ومئة وخمسة وعشرين ألف قلت له تعطيني مئة وعشرين و... ألف قال والله حلالك أنا قلت لك من أول ولا احتجت وجاي يقول لي الحين والله ما أحل لك وأسألك بالله إذا احتجت سي تقول لي قلت سبحان ربي جل جلاله هذا هو رزاق يا جمال بسمته أحبتي ندعو الله واحنا صادقين الله لن نخرج إلا ونعرف كيف كيف نذوق الطعم هذا الشيخ محمد حسان بنفسه يقول دخلت الحرم يقول داخل متوجه للصحن يقول وأنا في طريقي والكعبة قدامي يقول والله رأيت رجل من اليمن يقول رافع يديه عذير بطريقة غريبة يقول والله يدعو الله يدعو كأن الحالة في الحرم كأن ما حول أحد والله إني أنتقط من دعاء يقول في يوم شفت يدعو كف وطالع فيه ما يطالع أحد يا رب يا الله يدعو الله عز وجل يقول يوم جيت وراه وصليت ركعتين السنة يقول قعدت انتظره يقول هو يدعو يدعو, يدعو يدعو يدعو يدعو يقول دخل رجل من السعودية يقول طالع فالرجل يقول احس ان صار له نفس اللي صار وجلت ينظر فيها الرجل شايف يدعو دعاء عجيب يقول فجاء قال الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول هذا الرجل ناسي هو مشغول مع الغني سبحانه وتعالى يقول فقال السلام عليكم ورحمة الله ما يرد عليه يقول هذا الرجل الشاب يتأخر يقول طلع مبلغ يقول أقسم بالله ما رأيت أحد يصدق مثل المبلغ طلع مبلغ كبير يقول ذبه في حجر رمات رجل الرجل هذا في حجر يقول راح يقول, يقول والله ما, ما أنتبه أصلا فيه مال ألقي فيه. يقول وأنا وراه يقول أبكي من, من طريقة اتهاله واتجاهه وافتقاره إلى الله عز وجل يقول لما خلص ناظر الفلوس يقول ناظرها كذا يقول تركها وبعد يحمد الله عز وجل. يقول جيت كنثة بالله ايش كنت تقول يقول قال لي وانت مالك ايش علاقة تتنب يقول دموع تقول قاعد ابكي قلت اكفى بس علمني ابغى اتعلم ابغى اتعلم انت ايش كنت تطلب قال والله جيت من اليمن ولا عندي شيء والله ما املك ولا ريال يقول دخلت بيت الله وقلت يا ربي انا في بيتك وَوَاللَّهِ تعلم يا رَبِّي ما سَأَلْتْ أَحَدْ إِلَّا أَنْتْ ولا بَسْأَلْ إِلَّا أَنْتْ يقول والله ما كرأت من هذه اللهم يا ربي إني في بيتك وما أسأل إلا أنت وأنت الغني وأنا الفقير يقول أعطاني ثلاث أضعاف اللي سألتك وانا سألتك مبلغ كيفين يسألتك يقول أعطاني ثلاث أضعاف اللي سألتك فحبيبي الغالي يا من عنده هم ولا عنده هم ولا عندك أي أمر. وينك عن رب العالمين سبحانه وتعالى؟ وين أحكم بها القصة وبالطريقة كيف نصر لأن نكون أغنياء بإذن الله عزوجل؟ كلمني واحد من الأخوان وتلقون اسمه الآن في الموقع اللي عندي ومشاركة له هو وجاء حقت رسالة يسجل زوار يسمعه ويقرأها كل من يسمع كلمني قبل شخص ثلاثة ويوم الخمس كان يوم اجتماع أهلي كلهم وكنت قاعد أنا وقلاني فتحت السميكا أسمع رجل وهو يشكو يا جماعة والله يفتت الصخور وقال لي قصة صارت معه كل ما ابتع ورجع لأصحاب السوق يبتليها الله بل ليه يرجع وقاعد يبكي ويقول شو يسوي وأنا قلت له لنذكر أذكر القصة قلت له والله يا حبيبي قلت والله أني متأثر من كلامك والله لا أظن إلا أن الله يحبك كل ما رحت رجعك غصب عنك ولا والأبلية ورجعت والله ما أظن إلا أن الله يحبك ولكن بقول لك كلمة ما أنا قاعد أقول لك وصايا عشرين وصية بقول لك كلمة واحدة بس والله العظيم لو كنت ربك والله لأعطيك لا أعظم مسألة. على على على, على بكاءك وشكواك هذا قلت تقدر تقول نفس الكلام اللي قلته ليه بنفس الطريقة وان ساجد قال ها قلت تقدر تقول نفس الكلام اللي تو بنفس البكاء والتبرع وانت ساجد قال ليش قلت سوها والله العظيم ان يغنيك الله عن الخلق كله انت كنت الفقير والفقير هذا رحمك أجل كيف لو تشكوا للغني سبحانه وتعالى أرحم الراحمين جاء بيشكر قال هذا آخر كلام قلت آخر كلام واسمع حبيبي الغالي قلت آخر كلام لا ترفع من سجودك وفي خاطرك شيء بتقول الواحد فقير أعيد قلت لا ترفع من سجودك وفي خاطرك شيء هم غم مرض أي أمر لا ترفع من سجودك وباقي شيء ما قلته وأنت ساجد قال لي خير إن شاء الله تسكر تجعل الخميسة اللي بعدها لا والله أرسل رسالة قال لي أبشرك وجزاك الله عني ألف خير وعن المسلمين أبشرك أن والله الأمور اللي قلت لك كلها انحلت وزيادت آخر رسالة قالوا وسألتك بالله إذا ألف قيت للناس قل لهم يقول لكم اسمه زامل وتلقون الشارة في الموقع يقول قل لهم لا يرفعون من سجودهم وباقي في خاطرهم شيء ما طلع عهد الله عز سبحانه وتعالى تقدر حبيبي الغالي الآن تقدر وأنت ليش أحد التي عندنا مصيبة في السجود هذه القضية البخت فيها سجودنا مصيبة سجودنا مشكلة الواحد يسجد فأنا ساجد على جمر ليش؟ يا أخي أنت أقرب ما تكون بين يدي الله وأنسانج ليش تستمرط على طول؟ إذا قعدت تشكيل الناس قعدت تطول و الواحد يروح يدور شارين نفسيين وأضب و ومشايخ يشككونهم لا تشتكي الأحد ابحث في القرآن ابحث في القرآن لن تجد كلمة شكوى من ضعيف لضعيف وهذا المصحف قدامك وما دمت حي راجعني في أي يوم في أي يوم تلقى أن كلمة شكوى بتصاريفها بثت لأي أحد من خلق الله أو ملعك مقرب أو رسول مرسل أبداً كل كلمة شكوى في القرآن ما تبث إلا لواحد جل جبال قال الله لما قالوا تالله تبتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين قال؟, قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إنما أداة حصر يقول والله طيب هم اللي يضيعوا يوسف سألهم طيب بينو أنا حطيته يا جماعة هو يعرف حتى لو سألهم هم ما يبدأون يرجعون الآن لكن يشكو اللي يقدر ويعلم الآن وين فيه قال إنما إذا حصل أشكو بس مدام شكو والله ما أبتلى وأعلم من الله ما لا تعلمون تقدر تسجد وتقول لله كل وتقول أعلم من الله ما لا تعلمون تعال وانظر المرأة لما جاءت تشتكي النبي عسرا لا ما تشتكي. قال الله قد سمع الله القول التي تجادل في الحكم تقول قال لي حكم شرعي فتجادل النبي عليه الصلاة والسلام تقول له كلمة يرد وتقول له كلمة يرد جدال قال الله وتشتكي لمن إلى الله ما ما تقول وشتكي لك يا رسول الله لا والله والله ما اشتكي للرب تشتكي شف الله يعلمنا قلب المرأة أنها تجاد أن نبيع سلام في الحكم وهو رسول الله خير من لكن لما جت شكوى ما قلوب يا جماعة تعرف قلوب غنية لا نكسر قلوبنا فقيرة حبيب الغالي إذا بغيت تبث شكوى وتنتهي إذا سجدت فقل يا رب قلها من خالص قلبك لا ترفع خلنا نتعود نحب السجود ونساجد قول وقل يا رب ويا رب ويا رب وعندي وعندي وترى المشكلة كذا وأنا خايف من كذا ويا رب أنا أكسب ألم وإذا والله يا جماعة والله والله أعرف أحد فيه في يظهر أقسم بالله قبل كم جمعة يقول سجدت بغيد بيهلكني ظهري من الألم ألم ألم ضاغط على القناة العصبية وآلام شديدة يقول أقسم بالله وأنا ساجد يقول ما لك يقول قلت لك كده يقول يا رب والله تبهني ظهري ولا لي بلا يقول أقسم بالله ما رفعت إلا ولا فيها أي شيء الحبيب الغالي تسجد تتعلم كيف تشكل الغليه تكفى لا تشكل الفقر الفقراء والله العظيم ما بيمفعونك إلا أذن ليش تطود القضية يشكوا إلى الله أبلوا السبب لكن شقوانك الأولى والأخيرة لله قل إذا أصابك شكوى ولا هم ولا بلا قل اللهم إني عبدك يقول النبي عليه السلام ما قالها رجل ولا من أوصيب مصيبة إلا فرج الله عنه يا اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيأني ما هي بيأني أحد ماضم فيه حبك قلها لله والله أن ترى من الله فرجا عظيما أسأل الله جل جلاله الغني عنا أن لا يجعلنا نفتقد إلا له وأسأله سبحانه العزيز أن لا يجعلنا نذل إلا له اللهم يا رب إنا نسألك أن تجعلنا أفقر خلقك إليك أغناهم بك أذل خلقك إليك أعزهم بك اللهم إن عبدك هذا الفقير الصغير المسكين وعبادك هؤلاء الفقراء ما جاءوا إلا لذكرك اللهم يا رب لا تفرقهم من هذا المكان إلا بذنب بالمضفور اللهم لا تبقى لهم في صحيتهم دم إلا غفرته ولا هم إلا في ولا دين إلا قضيته ولا كرب إلا نفسته ولا مرض إلا شفته ولا مبتلى إلا عافيته ولا ضال إلا هذيته ولا مهتدي إلا فدبتة اللهم يا رب إنا نعلم علم يقيل أن لك في كل ليلة عتقا من النار لن تمسهم نارك أبدا وهم عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم قالدون اللهم إن لم تكن أسماءنا رفعت إليك في الليالي الماضي اللهم يا ربي في هذه الليلة نسألك بأسمائك الحسن وصفاتك العلا نسألك بجودك لا بجودك نسألك يا ربي بكرمك لا بكرمنا أن تجعلنا من رفعت أسمائهم إليك من العتقاء من النار اللهم انظر في صدور أحبة هؤلاء وصدري في هذا المكان فلا تبقي في صدورنا أمنية هي لك رضا وذناء فيها صلاح إلا بلغتنا أعظم منها أشكر كل, من كل أهل هذه البلاد وأشكر من كان له يد في هذا اللقاء وأشكر من حضر وأسأل مولى جل جلاله الذي إذا شكر شكر أن يشكر مسعاكم بعظيم كرمه وأصلي وأسلم على أشرة خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام ومتعكم الله خير أصلها